وطريق قائم لنجاة المؤمنين وسعادتهم في الدنيا والآخرة وتتجلى قضية التوحيد بصفائها ونقائها عند الشدائد والملمات والقرب والمعضلات ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخرا إني لكم منه نذير مبين وإن عقيدة المؤمنين أن مالك النفع ودافع الضر المتفرد بالملك والبقاء والقهر والربوبية والتصريف والمنع والعطاء والملك الكامل هو الله عز وجل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله؟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 يا أيها الناس هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض فإن قضية التوحيد تتجلى عند المؤمنين عندما تصيبهم الأمراء والأسقام والأوجاع وتحل بهم المشاكل والمعضلات وتشتد بهم الكرب وتتأزم عليهم أزمة الأمور فبالتالي يلجؤون إلى الله جل جلاله سبحانه وتعالى في علاه وإذا كان صفوة البشر وأكرم الخلق أنبياء الله ورسله عند الشدائد يعلنونها قل لا أملك لنفسي نفع ضرًا ولا نفعا، إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي يؤمنون إذا كان هذا مسلك الأنبياء والرسل فمن غير الله يملك تدبيرا أو تصريفا أو موتا أو حياة أو نشورا أو تدبيرا أو منعا أو عطاءا وإن الإسلام يربي أتباعه على سمو عقولهم من أوهام الخرافات وضوء وحبائر الظنون والأوهام والخزعبلات فلا يرضى بأن يتعلق الناس بالأوهام من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق شيء وكل إليه لأنه تعلق بظنون وأوهام وإن الأوهام تكاد تسيطر على مجتمعاتنا في قضايا التوحيد والإيمان سيطرة كاملة وهذا الذي سوف اذكره في هذه الخطبة وقد جعلت لها عنوانا لا للسحر ولا للشعوذ ان السحرة يعملون في بلادنا صباح مساء بطرق مختلفة اذا ضاع بعض, بعض المال ذهبوا الى دجال فبطريقة ما يكشف لهم السارق بقي له ان يعمل تبع المباحث بل إنه يعمل عمل المباحث لكن الطرق مختلفة يأتيهم بكورية أو بإناء أو تص فيه ماء ويأتي بصغير دون الحلم يقول له انظر في هذا الماء من ترى فيرى السارق بعينه يظنون أن من يفعل هذا من أولياء الله الصالحين وهذا مجرد دجال صف صاحب سفلي يتعامل مع الجن ومع المردة ومع الشياطين ليكتشف وهذا حاصل يقول له, يقول له شايف, شايف منهم بيعمل شنو فتح الدولاب شال الذهب معقول معقول الأوهام تسيطر على عقول كثير من الناس إن الإسلام جاء وسطا بين التيارات المادية الغارقة التي لا تؤمن بعالم الغيب ولا بقضايا الروح وتعتبر أن كل شيء من هذا القبيل هو ضرب من الأساطير والأوهام والخرافة، وكذلك الإسلام لا يرضى أن يقع المؤمن في مستنقعات الأوهام والظنون والخيالات والخرافات، فيربط كل فشل بالعارق وكل مرض بالسعل وكل وكل وكل ما يصيب الناس ينسبونه نصف لانجاز النّي عمل لي عمل كتبوني. سواني يا ما معقول كأن الكون لا تجري فيه أقدار الله عز وجل إن أقدار الله تجري وإن السحر إذا وقع وهو موجود وله حقيقة يقع تحت قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بطارين به من أحد إلا بإذن الله فلهذا الكون إله أجر الكون على نواميس وسنن لم يجعل العباد يضر بعضهم بعضا كل دجال أراد أن ينتقم من أناس ضرهم أو أساء إليهم أو دمرهم أو شنهم أو أقعدهم أو منع الفتاة من الزواج أو فرق بين الرجل ومرأته إن السحر يقع لكنه تحت مشيئة الله وقدره الكوني وإن عقيدة المؤمنين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطعك لم يكن ليصيبك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف إن عقيدة المؤمنين قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وليس ما كتب السفلة والسحرة والدجالين والمشعوذين أراد الإسلام أن يرفع من عقول الناس حتى لا تستغرقهم الأوهام عند كل مصيبة وعند كل فشل بدلا من البحث عن أسباب حقيقية للفشل يو يو يو يو يعلقون هذا على شماعة إذا سقط الولد في الامتحانات طقوه عين إذا المرطلقوها عملوا لها عمل طيب ما في طلاق بدون عمل ما في صقوط بدون عين ما في مشكالات ممكن تقع حقيقة لأسباب ترجع إليه صدق لأنه ما جرى كويس ما ذاكر أمم تقول لك والله من شاطر كان مما خش الجامعة يفتح الكتاب ينعس يقوم يمشي الحمام يغسل وجهه ويجري عتني نعس يعني عمولوش يعني يقول لك لما يفتح الكتاب بينعس لما يذاكر بيجي صداع لما يشوفه ما عارف ممكن يكون في عين ممكن يرق نفسه لكن ما يعلق الفشل بالفشل بالمسألة دي وعند النسوان الوحدة دي خطبة زول الخطوبة ما تمت تاني خطبة واحد ما تمت طوالي بتقول لك أنا عندي عارض عارض شنو يعني شنو يعني عارض عندي عارض كاد مني عامل اللي عمل ومسوي اللي ممكن يكون فيه ونا وانا حوضح في نهاية الخطبة العلاج والوقاية لكن انا اريد ان يسمو المؤمن بتوكله قل لن لي يصيبنا ليس ما كتب الدجالين ليس ما كتبه هؤلاء إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا مانع لما أعطى ولا راد لما ولا راد لما قضى ولا واصل لما قطع هذا هو الله جل جلاله الذي نؤمن به الفعال لما يريه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما أراد الإسلام أن يسمو بالعقول منع اتيان العرافين من أتى عرافا فسأله لم يتقبل الله منه لم يتقبل الله منه أربعين يوما صرفا ولا عدلا والحديث في مسلم وعند أبي داودة والترمذي وابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وهذا موجود وأرقاه وأرقاه حظك اليوم برجك برج الأسد رسالة عاطفية في الأسبوع القادم الزولة اليوم كله ينتظر كل مرة بيشي ناس البليد جاءتني رسالة حجيك من وين يعني يخلي الأوهام دي رسالة عاطفية عصبي المزاج في مجلة ولا جريدة سودانية اسمها فتاتي مطلعين عن الأبراج وأسوأ شيء قالوا برج العقرب ناس عندهم قوة سهوانية عالية وقال الرسول الله في برج العقرب لا حول ولا قوة إلا بالله يا خزات أوهام بحظك اليوم مولود يوم كم مولود يوم كذا شهر أربعة الميزان يا ميزان شو يا خب الايه خليام لهم قال الجوزاء قال قال السرطان سرطان شو كلام فارغ ضلال مبيدة يقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلى الله خلوا أسبوع وما تدري نفس ماذا تكسب غدا بكرة بيحصل شنو أنبياء. الأنبياء بيعلمون إلا الله يكلمون يقول لهم بكرة حصل كثير حتى يتكلموا فيما يخص الناس عن الأشراء والعلامات لكن لا ما في شخص يعلم ما الذي سوف يحصل غدا أوهام شديدة السحر للأسف الشديد عده الإسلام من الموبقات كما في الصحيحين سبع من الموبقات فذكر الإشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين والسحر وأكل الربا إلى نهاية الحديث وفي الترمذي حد الساحر ضربة بسيف السحرة يخاء الجファー شلي عروق واللي يقول لك بكتب وما بيجيك لك وما بتجيك حاجة واللي يقول لك أك أمسك الحجاب ده علقوا تتوكل على جلدة جلدة معلقينا من تعلق شيء وكده إلى إليه وشوفوا الفتنة بالله الواحد تلجأ يمشي للشيخ الشيخ ولا عند صداع يكتب له حاجة يعلقه بي... بيعلقه يوم اللي ينساها الصداع يرجع له يوم اللي ينساها الصداع ثاني يرجع له يوم اللي يربطه الصداع يروح منه وناس يقول لي السلاح ما بمشي حجاب السلاح ما يمشي فيهم وفي ناس عاملين تمايم قالوا بالزواج من الخدمة الإلزامية والله أنا حبوا ديلش انت أنت ضد الدولة ولا شو تزوج الناس من الخدمة الإلزامية مالكوا مالني يقول لك تلبس الحجاب قال ما يسألوا الناس الخدمة الإلزامية يا أخي كذا فارغ يا والله الناس عندها أوهام معش عشاء في, في في في في رؤوسها تجي تمسك الأمراض المستعصية عاد جدا الواحد تلقى يمرض يمر مرض ما يلقى العناية طوال الناس يقول ليه يا أخي إنت ما شوف الفقر دين لو قصد الرقية الشرعية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما في شك. هو للذين آمنوا هدى وشفاء ما في شك. لكن أن, أن, أن, أن يلتمس الناس حتى الباطن يا أخي في شيخ بجوه الناس العيانين بالصف والله ما شاء الله تقول قارف الطب وعنده زملاء بريطانية تقول قارف يكمل التطب وعنده زملاء بريطانية أنا بالصف عارف على كيف أنا ما بوريكم مكانه عشان ما أعمل له دعاية الناس بجوفوا بالصف عنده ثعبان الثعبان ده بيجي يقول لك ما تخاف بس تجي في التغمد عينك كخايف من الثعبان الثعبان ده يجي يشمك مكنته ويشم ده ويشم ده ويشم ده يرجع على الشيخ يكلمه في أضانه ده عنده سكري ده ضغط مرتفع ده عنده قاود ده عنده سرطان ده علاجه كده وده عمل له عين وده طالد جلده عمل له هلاية يا أخي ذاته والله السحر ده شوف بعدين الآن السحر على مستوى الفضائيات انت عارف التنميم المغنطيصي أصلاً سحر ما في اسمه التنميم المغنطيصي هو استعانة بالجن تحضير الأرواح يقول لك بنحضر الأرواح تحضير الأرواح شنو هو التعامل مع قرين المتوفى أنا لو موت قرين ما مات. أي واحد فين عنده قرين القرين ده بيكون متابعة قبل ليل والنهار عارفك أنت بتحب شنو وبتكره شنو وبتمشي كيف وحافظك حفظ القرين ده بعد ما زال يموت بيقوم يحضروا القرين يجيبوا الجن ده يجي في صورتك انت هالجن يتشكل ممكن يجبه بهيمة ممكن يجبه كلد أسود ممكن يجبه حية. ممكن يجبه طيرة. ممكن يجبقى أبو لمبة اللي يعرفون الناس في الخلق ممكن يجبقى أي مصيبة يجي يجيب هنا يقول لك حضر أرواح ما فيه أرواح يجيب حضرها ده وهم الروح عند الله يحضرها كيف تاني يجيبها كيف الروح في قبضة القوي الأمين إغلاع يعني ولا كيف يعني قال حضر أرواح قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم في واحد ساحب عاملين عامل معه لقاء في فضائية في أمريكا ناسة سي ان اي ان ان ولا اسمه اسمه شنو سي ان ان عاملين معه لقاء جام دخل يده لابس بدل وكرافيته دخل يده بجوه كده طلع قلبه انك جيت موية انك جيت ضم قلبه كده لا قلبه لا حاجة السحر لمن انقوا الحبال هل كانت حيات فخيل اليهم من سحرهم انها تسعى لم تكن تسعى على الحقيقة لكن خيل إليهم أنها تسعى طلع قلبه المزعي قام جاري طوالي قام من جنبه قام جاري خلنا بداوه هو يقدر يطلع قلبه كذا ويعيش حي ده سحر ذا السحر منتشر في المجتمعات تحت مسميات كثيرة جدا يا حي والله يتمشي المحطة الوسطى الخرطوم السوق العربي الناس القاعدين دين يقول لك ده عريق محبك هاي هذه محبة يعني شنو يعني قال تاخد العرق دول لتأكيل لها تجيك جارية وراك جارية هل كذا ناس بعملوا كلام ذا دي يكونوا أولياء والله صالحين هذه محبة وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما التمائم والرقي والتيولة والتيولة والتيولة تشير والتيولة شيء من العروب يعطى لأجل جلب المحبة السحر موجود الفشل يقول لك سحر الزواج عطل يقول لك سحر حصلت مشكلة يقول لك سحر آه. سحر الكورة الكجور الكورة ذاتها سحر قال لك اربطوا قال اربطوا لنا قال قال كبار الفرق عندنا يتعاملوا مع السحر عندنا السحر زي شر لما تكلم في القرآن عن السحر وكفر الساحر السحر يجمع بين الكفر وبين الضرر قال تعالى واتبعوا ما تتر الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يؤلمون الناس السحر كفروا السحر يجمع بين الكفر وبين الضرر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابلة هاروت وماروت أول من أوجدوا السحر وما أنزل على الملكين ببابلة هاروت وماروت قال سبحانه في نهاية الآيات في الضرر وما هم بضرن به من أحده وفي سحر التفريق الرجل يشوف زوجته أو يربط من زوجته يشعر أنه رجل مكتمل لكن لا يستطيع أن, أن, أن يأتي أهله أو يشعر أنه يتقزز منها أو هي تراه في منظر كريه أو تشم منه روائح كريه ممكن يكون في السحر فيتعلمون منهما وده اسم العمل ما يفرقون به بين المرء وزوجه لكن العمل ده إذا وجد في كيف أذول أول حاجة ضع كل الاحتمالات يقول ممكن يكون عمل وممكن يكون تخسير مننا ممكن يكون خلل مننا نحن عشان احتمال ما يكون عمل كان ما عمل يعني تعالج نفسك كيف لا يبدا تعالف نفسك بالطريقة الصحيحة فبالتالي إذا ديجي عمل في طرق معينة للعلاج السحر ال ال الكجور يقول له قال أربطوا قال يغلبوهم قال طبعا ديل ناس الهلال يمشوا ليفكي وديل كمان ناس الهلال يمشوا ليفكي كارب ومرات الدوام قاعدين في مع مع الاختياط بره الفكير ماسك السبحة وقاعد قال عشان شنو قال قال عشان يفوز يفوز شنو في واحد فكير قال عمل يعني ما اللي له عمله معه عقد بالملايين كويس قويس قال له خلاص ما بيغلبوكم أصلا عمل معاهم وداهن مش هالقروش بس قام جابوا فيهم قول والمباراة انتهت قال لي يا خصبك اجت ما قلت نازل ما حاجبوا قول قال لهم قول جابوا بشنو قالوا بالراس بالهد قالوا انا اتعاقدت معي على الفرعين الراس ما كان داخل معنا قالوا الراس ما داخل معك يا مجرم والناس تجوك ذاتهم مجلمين ما فهمين الدين وما فهمين اي حد نتعامل مع الجن اعوذ بالله اعوذ بالله يا اخي نتعامل مع الجن وهذا عمر موجود اصلا ثاني من المشاكل عشان عشانوريك انه مجتمع فو سحر من المشاكل دايما يقول لك السحر بيعملوه النسابة للناس التانين ديت تجيك مرة يقول لك والله أنا خالته ما كان دايراه إنه الزواني أمه ما كان دايراه وقام الزواني غصبا عنه النازل بتطلقوا لنا بخور ومرات بشوفهم بيكبوا لنا موية ومرات ما عارف بيتفنوا لنا وفتحت الدولاب لقيت لي ولقى ملفوفة في في في دولابي يحصل مثل هذا الكلام الآن أو العكس البيت تكون قاعدة معهم بيت زوجة ولده تغلغل البيت تغلغله يقول لك يقول لك بتاع الفقر كل مره ماشي ومبدوسوا ليبيا الفقر الكبار كبار الفكيه الكبار كبار كل ما يمشي وتجيب لنا حاجات بخور تطلقه لنا في البيت ومين ما تطلق البخور ده أخواني شاكلوا مع بعض وام ما اعرف ابوي شاكله ويا وال... ال... اخي معنى السحر ده شغال شغل جد في المجتمع نسأل الله السلامه والعافيه نسأل الله السلامه والعافيه أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا بحوله وقوته وقدرته وقهره وربوبيته إنه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الوقاية والعلاج من السحر والسحرة خمسة أسباب ووسائل للوقاية والعلاج أولها خذوها مني نصيحة لا يدفع السحر ولا يحصن المؤمن مثل توكله بقلبه على الله يتوكل على الله بيجيك عوجا وممكن بعد ما تطبق التحصينات دي كلها يجيك السحر من باب الابتلاء من الله كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا رسول الله ما يخترق السحر محصن لكن تشريع لأمته تعليم للأجيال إثبات لأمور شرعية منها بشريته صلى الله عليه وسلم منها إثباته عظمة الله وقهره وربوبيته سبحانه ولبيد بن العصم اليهودي قالت عائشة لما سحره سحره فيما لا يتعلق بالرسالة يعني لحكم يألف آية يجيب ولا يدخل آيةه مسحور. لا إنما في أمور أكله وشربه قالت عائشة كان يقوم يغتسل يظن أنه جامعنا وما جامعنا نقول يا رسول الله مما تغتسل يقول قد أتيتكم تقول يخيل إليه أنه أتانا ولم يأتنا قالت فجاءه فجاءه جبريل ومعه ملكان جلس أحدهما عند رأسه والآخر عند قدمه يعلمانه قال أحدهما للآخر ما بال الرجل قال مطبور قال من طبه قال لبيد بن الأعصم اليهودي وأين طبه في بئر كذا بئر ذكوان وفي مطبه في مشط ومشاطط أخذوا بعض شعره والسحر قد يتم في شيء فيه عرق الإنسان كويس؟ كده المرة لو دادة تسحى الراجلة أسان ما يعرس فيها كويس؟ وبردو السحر بين الضرات كثير خلاص طبعاً ده عدم دين ده لأنه بدل الكفر تنشي للدجال يقول لا جيب ليه حاجة فيها ريحته عشان يعمل له حاجات وأمور تاني خلاص ينته لك منه مرة واحدة يقول لا أخذ لك زين نعجة أخذ لك زين غنماية يا أخي لي أنت مجرم يا أخي ما مالو ما له يا أخي ضدنا الشديد النبي عليه الصلاة والسلام في مشطل ومشاطع أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبين فجاءوا كأنها, كأنها نقاعة حناء زي موت الحناء عموله سحر في حاجة ذي ميت الحنة وقد عقد وهذا قول تعالى ومن شر النفاسات في العقد السحر لأنهم يتعاملون مع أرواح سفلية أرضية خبيثة يقوم يربط وينفث ويقول أسماء بتاع الدين ولا شياطين ولا تمتمات ولا هنا ينفث ويربط ويربط عقد فقوا العقد دي وانزلت قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ورقى بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أقل لك أن سحره كان لتعليم الأمة الشريعة والتشريع والأحكام قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب والغاسق إذا وقب القمر إذا طلع ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وقل أعوذ برب الناس قرئت عليه قالت عائشة رضي الله عنها فكأنما نشط من عقال زي كان مربط وتفكر السحر بيمشي بيحصل لكن أهم شيء في السحر خليك متوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله بكفيك عشان كده زولا ما يطلع من البيت بيقول شلو. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله الثاني يرديك عواجر السياطين المبارنين يقول أحدهما للآخر قد كفي ووقي فما بالك بعبد أو رجل قد كفي ووقي التوكل على الله أرس الله بكافن عبده يقول لك فينا بهذه الزول يقول لك والله ما أخليك والله أنا وراك وراك وكان في دجال أو في واحد عامل في أولي من الصالحين قال لي زول والله ما أخليك ما بنوم من ليلة الزول يقول لك الليلة زول دا قال أمشي أخوانا توسطوا لي أعمل لي يخر كون ده حقه يعمل زي ما دار يعمل يجلك منه هو هو بيتر يعمل أي حاجة هو ربنا خلق الخلق وقال له نيزول دار يعمل في زول حاجة يعمله في إله حاكم هذا الكون في رب يملك هذا الوجود خلي عندك عقيدة ما تزعزع خلي عندك إيمان ويقين ده واحد كمال التوكل اثنين صدق اللجوء إلى الله عز وجل عند السحر عديد عمولك سحر أرسع يديك وقت السحر أسأل الله يعالجك ويداويك والله لا فكي ولا تجال ولا شيخ ولا أهناي تبقى كوي زي ما حصل حاجة م... ألجأ إلى الله أصدق ربك في السؤال ولدك فشل أدعو له ربنا المرى عندها عارف أل بتقول عندها عارف يا خيزاتي قلت لك والله نحن عندنا أوهام في شيخ في جهة من الجهات على جهة جامعة تفريقي هناك عنده مسجد بعدين جابوه في الجرائد إنه قال أي مرة عانس ولا بايرة تبع الرسلية طبعا انت بتخيل انه هتمشي يقول له اها دين الاولاد اختاري منهم واحد تختار واحد يقول له اسمع عجبتك اهي خلاص نحنا نحن نعقد لكم تتخيل كده انت لا عنده حنة بشوالات يقوم يقبض قبضة كده يديها الحنة يقول امشي امشعجن الحنة دي وخطيها في الدينك قبل ما الحنة دي تروح بيجيك عريس جاء بيجي من وين من دبي حاجة من وين يعني عريزنا قال لجيك عريز قال يخي يخي الناس ما ممكن يرتبط بالبشر ويتعلق بالأوهام إلى هذه الدرجة ولا يندق لما قالوا برضو بالله غيرتع قال في مصيبة جاية يحنن الصغار قال بالله الحنة كملت في السوق أنا يبدو لي أنه كان في تجار حنة عندهم حنة بائرة قالوا وطلعوا الدعاية دي فعلا لأنه الناس برتبط بالأوهام قال ليهن في بلد ما يجي قال يحنن وقال يشفع بالله نحننا اليوم دي كملت في الدكاكين تشف أوهام أوهام ما يعلم بهيد الله قل جائد الله واصدق ربك ثالثا التحصينات الشرعية ليس فيها كمون وليس فيها حجبات ليس فيها تحصينات شرعية وليس فيها راستور وخذتوا فوق البيت عشان يحفظ البيت البيت دافع والله. البيت المافوق راس توردي الحافظ منه. الحافظ منه. ما فيها أكيدا فيه. تحصينا سريعيا. أنا بوريك ليه. روا أبو داود والترمذي في السنن والإمام أحمد في المصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات عند الصباح وفي كل ليلة لا يضره شيء إلا ما عند يقين إلا ما عند يقين قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين أو المعوذتين ثلاث مرات عندما يصبح وعندما يمسي قال ما من شيء يضره أو ما كان من شيء يضره وفي بعض الروايات لا يصيبه شيء من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير مئة مرة كانت له حرزا من الشيطان سائر يومه شفت جند الدنيا كل ما يخترقك. خليك متوكل على الله واذكر الأذكار الشرعية والتحصينات بعد ممكن صيبك شيء من باب الابتلاء. رابعا بعد هذا تأتي الرقية الشرعية فعلا ما في شيء يمنع وأنا أدل كل مؤمن أن يرقي نفسه من أحس بسحر زوجه شعر نفسه بيكون كويس جدا لما نخش البيت بيتنرفز بيشاكل بلا سبب حسيت بحاجة زي دي اقرأ سرطة البقرة من اولها الى اخرها حتاخذ منك خمسين دقيقة بعد صلاة الفجر يوميا والله تحبذي مجيب والله السحر ده كان جواك شفت كان جواك مليان سحر من لا لدفرة اجري منك يكبع عديد الم يقول عليه الصلاة والسلام لا تستطيعها البطلة يعني السحر لم يقل أن صورة البقرة لا تستطيعها البطلة خمسين دقيقة تعالجك من السحر وبيقول لحرف في صورة البق في صورة البقرة عشر حسنات ما تقول خمسين دقيقة كتيرة الحسنات فيها كم كب... خلي غير العلاج بتاعك بتاع السحر الرقية أرخي نفسك ممكن ي... ممكن تسترقي عند من تراه يرقي لكن من تعرض لرقية وطلبها لم يأت إثما ولا منكرا لكنه خرج من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب الذين لا يسترقون دي كل أشياء تنافي التوكل ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ما توكل على الله توكل على الله بس أرقي نفسك ما تخوي من, من السبعين ألف إذن هذا أيضا حبت الكرام من آآ العلاجات خامسا وأخيرا الصبر عند الابتلاء قول جاك مرض الذكاثة ما قدروا عليه الناس طبعا بيجوك يقول لك يا أخي صحبة الرايح يستح خشم البقر يا أخي ما تشوف الشيوخ دير يا أخي ما تمشي أصبر إنت بعد كله لم يبق إلا علاج الصبر عند الابتلاء واليقين بما عند الله جاءت إمرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيها جن عزين فيها جن في أمازجين ودل على ذلك قالت يا رسول الله إني أسرع أدع الله لي قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة قالت ليش نو وده على إنه كان في جن إني أخاف الخبيثة عند صرعي أن يجردني ما هي مرة أزولا من يسرع بيقع في الوطدي مرة واحدة ممكن يتكشف هدوء الطير ما تعرف أدع الله لي أن لا أتكشف فلم يدعو لها بإزالة الصرع دعا لها بأنها إذا سقطت من الصرع ألا تتكشف فإذن أيضا الصبر وحمل النفس على اليقين بوعد الله وبما عند الله وأعده للصابرين كل هذا يعيننا أحبة في الله بإذن الله سبحانه وتعالى أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه الخطبه والتي جعلت لها عنوانا لا للسحرتي ولا للمشعوذين، أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم الشرور والآثام. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا إياهم بما شئت. اللهم اكفنا إياهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم احفظنا وبيوتنا وأسرنا وأسر وبيوت المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم أكلعنا بحفظك. واحفظنا بقوتك وأعنا بقدرتك يا رب العالمين اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق اللهم قوي كلمتهم وسدد رميتهم اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم إن النساء قد قتلت وإن الأطفال قد ذبحت يا رب العالمين، اللهم زنزل الأرض تحت أقدام اليهود، فإن أقدام المسلمين في كأس العالم يا رب العالمين، اللهم إن أقدام المسلمين بعد كأس العالم فقد خذلوا إخوانهم وضيعوا في فلسطين، يا رب العالمين، اللهم إن الناس قد انشغلوا ولم يعرفوا الأحداث التي وقعت لإخواننا في فلسطين. اللهم إن الناس تركوهم فلا تتركهم وإن المؤمنين خذلوهم فلا تخذلهم اللهم كن عونا لهم ولا تكن عونا عليهم اللهم إن اليهود لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين وعظيمة بطشك وسطوتك يا رب العالمين اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم يا رب العالمين اللهم احفظ إخواننا يا رب العالمين في فلسطين اللهم احفظ إخواننا في فلسطين اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا